افلم يروا الى ما بين أَيْدِيهِمْ وما خلفهم من السماء وَالْأَرْضِ ان شانا اخسف بهم الْأَرْضَ أَوْ نسقط عليهم كِسَفًا من السماء إِنَّ في ذلك لَآيَةً لكل عبد منيب ولقد آتَيْنَا داود منا فضلا يجب ان اوبي معه والطير والنا له الحديد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 أكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط, ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 قل إنما أعيضكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 ولقد قبل انهم كانوا في شك مريد